وَلَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَرٍ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعْمَنِ من شر ما خلق ومن شر راسق إذا وقر ومن شر وَمِنْ شَيْءٍ فَسِيدٍ إِذَا أَصْبَحَ من شر وسوات الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس